ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتموا خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ذُرِبَت عَلَيْهِ مُذِّلَّةُ أَنَماَاثُقِفوا إِلَّا بحَابَل مِنَ الللهَّهِ وَحَبَل مِن النَّاسِ وَباءُ وَباءُ بِغَضَبٍِ مِنَ الللهَّهِ وَذُِبَة عَلَيْهِم الْ ذَلِكَ بأَنهُ كانَانوا يَكفُرُونَ بِآياتةِ اللهَّهِ وَيَقُتُلونَ الأأَم ب أَ بِغَيْرِ حَُّ ذَلِكَ بِماَا عصَر وَكَانوا يَعْتَدُون لَْسُ سَواء مِنْ أَهْلِكِتابِ أُمّ إ تُ ق إمتُلونَ آياتةِ اللههِ آنا الليل يتلونَ آياتةِ اللهِأَنا الليْلِ وَهُم يسجدون